مكان بعيد سمعوا لها تويضا وزفيرا و إ ذ ا أ ل ق و ا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا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 ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول انتم اضللتم عبادي هؤلاء يم هم ضلوا السبيل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 وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نري ربنا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 وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أ ج ا ج وجعل بينهما ب ر ز ق ا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا